الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الله من تفتيس والتفتيب كتاب الصلاة من الشرق الممتع في الشرق الإمام حمد بن صالح البتنين الله تعالى وكان هذا النجلسه في ميلة الثامن والعشرين من جهل سطر في عام الوادر بعد قبل عمائة والألف من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحكومة رحمة الله تعالى الدعاء في سجود اتلاوة يدعو بالوادر في السجود العادي ومن دعاء سجود اتلاوة الذي يقصد اللهم اكتب ليه اقضاء اللهم اكتب الله ليه اجراء وضاعني بها وزرا واجعلها لي عند ذكرك وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود فان هذا فحسنه وان قال غيره <تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعد أما بعد فالدعاء في سجود التلاو كما قال المصنف من يدعو بأي دعاء ولكن ورد حديث فيه دعاء خاص وهو ما قد أخرجه أبطبراني في الأوسط المدولادي في الكنان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وسلم وفقلت رأيت في مناعي كأني تحت شجرة والشجرة تقرأ سورة صات وفلما أملذت السجدة حضرت السلام ان بلغت الشجره سجدت فسميعتها تقول في سجودها وذكر الدعاء الذي سنن الله وفي يعني مما يذكره الشيخ في الصيغه التي اوردها ارزقني بها شكرا في رواية الطبراني والدولابت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد أسجل أسجلت أنت يا أبا سعيد فقلت لا يا رسول الله قال كنت أنت أحق بالسجود من الشجرة كنت أنت أحق بالسجود من الشجرة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صاد حتى بلغ السجدة وقال مثلما قالت الشجرة وهذا الحديث قد أخرجه كما ذكرت التبراني ودوا لبيه موصولا وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مسلم ولكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن ماجة في سننه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى لغيره كما في السلسلة الصحيحة وهو دليل على صنية هذا الدعاء في سجدة التلاوة وأيضا من الأدعية التي سنوا أن يقولها في كل سجود ليس في التلاوة فقط أن يقول سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته هذا أخرجه أحمد في مسنده والتلميذي في الجامع بسند الخسن من حديث عائشة رضي الله طبعا اخه هذا المصدر <تصفيق> تبارك الله تعالى حكم حكم السجود يتلا و في الصلاه الصغير اذا قلت تشويه جسمه لديه فإنه مما يقرأ ولا وإما أن يفأى سورة فيها سجدت فياوة في الصلاة الكريم لكن ورغت السنة بسنة فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الطبي أسلامي تنفيه أستجدت وسجدت فيها فلو صح هذا الحديث فكان فاصلا بالنزاع وقلنا انه يجوز ان يطرا ايه سجدة ان في صلاة الظهر والتفريق ان نستنزل سجدة في صلاة الظهر لبيت المأموم تمام وفي نواهيه وفي هذه الحال يجب على المأموم متابعة إمامه اذا سجد في الصلاة الظهر يعني الأصل هو امور مسؤولية السجود للتلاوة في كل صلاة سو كانت جاهرة وكانت سرا ولا دليل لتخصيص الصلاة الجهرية بسجود التلاوة والذين كرهوا كال هذا من أهل العلم إنما كرهوه يعني استنباطر منهم واجتهاد يعني كأنهم رأوا أن السجود للتلاوة في الصلاة السرية يحدث تشويشا عند العامة لأنه لما يسجد الإمام فجأة في الصلاة السلام لا يدرون ماذا يقرأ ولا يدرون ماذا سجد هكذا فجأة فبعضهم قد يظنه سهى أو أخطأ فيحدث تحدث بلبلة في الصلاة للعلمة فمن هذا الباب كره بعض أهل العلم السجود التلاوة في الصلاة السرية أي أن يقرأ, أن يقرأ بآية فيها سجدة التلاوة ولكن, ولكن الذي يظهر أنه لا دليل على هذه الكراهة إلا يعني ما, ما قاله العلماء اجتهاداً ودلسه دليلا ولو كان ولو كانت مكروها لبيناها النبي صلى الله عليه وسلم مصر فال اصل السجود في كل صلاه نعم اوكي هم لما كان التكبير في تمام كما قال عليه وسلم أن تكبر حين النزول لا حين النزول ورد حديث من الدنسائي استدل به الامام رحمه الله على السجود عند النزول فقط اما عند الرفع فلا تكبر تستمر تستمر في تستمر في قراءه الصوره خلاص اذا الصور. كده فاضل مو تامت شي ها؟ ماشي خالد بدي شي بالمواد لا والله ما دغرك الله أعلم قبل بقى هو بناء لاخذ لاخذ دورني الان انه لكن مراجعه هذا العلم تراجع انا ما ادري ما ادري الان صارت الله محمود كل الشيخ عالم ضعفه وعلى ذلك الله أعلم لا ادري الان, لا لا. لا أدري الآن. مراجعه يعني هو شي كان قال له صححه وقال له ضعفه بذلك او العكس قال له صححه ما ندري اخر القولين للشيخ الشيخ يقول في السجود ان انا اذكر نعم انا اذكر ان وقفت على نعم ذكرت تذكرت اني وقفت على كلام الشيخ الالباني اما في تمام منه او في غيره أنه كان يقول بعدم تكبيرنا ولكن في الوقت نفسي أذكر أنه صحح رواية عند النسائي تفيد سنية التكبير عند النزول فقط دون الرفع فيبحث هذا ما رجعت هذه الجزئية يعني لا يحضرني الآن الرجع فيها الله ماشي قال المصنف رحيم الله تعالى سابعا سجود الشكر <تصفيق> سجود الشكر يجرى عند التجدد النعامي واندفاع نقاط أما النعام المستدرة لكل إلا هو يستفق والسجود لنا يعني رجع من الإخوة يراجعوا هذه النقطة أن يراجعوها وأن يفيدوني يفيدوني مليش لعلي أنا قد أنسى وليكن عندي وقت أن أبحثها فأرجوني أن تراجعوها وأن تراجعوا كلام الشيخ في هذا الحديث إن وجد في مجلد تراجعات الالباني هو مجلدان نعم صح نعم ثم لو قلنا انه يستحب السجود لنا ده كان الانسان في سجود لان الله يقول وان تشهدوا نعمه الله لا تنسوها ودليل سجود الشكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يصر كان إذا جاءه أمر يصر به كان إذا جاءه أمر يصر به, به سجد لله شكرا سجود الشكر هذا مفحة جديد والشكر لله عز وجل هذا فرض على كل عبد بل هو عبادة من أجل العبادات لله عز وجل أن يشكر العبد ورباه وعلى قد القيت محاضره منذ يومين تقريبا الاخوانكم في جزيره ترينيداد الكاريبيه الجنوبيه عبر الهاتف بعنوان نعم الله بين الشكران والكفران اردت فيها النصوصه النصوصه من الكتاب والسنه التي تدل على وجوب شكر الله على النعم وأن السكر الله على نعامه عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه وأنها سبب من أهم أسباب بقاء النعمة بعدم زوالها ولذلك من يتأمل, من يتأمل وقائع البشر سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام أو على المستوى الأفراد أو على مستوى الأمم يجد أن بداية زوال النعمة عنهم من ترك الشكر ومن ترك الشكر عدم الاعتراف بالنعمة أنه يزدر النعمة أصلا يعني لا يقدر النعمة فإذا بلع الشيطان به هذه الدرجة أنه لا يقدر النعمة التي هو فيها أو التي وفقه الله إليها هذه بداية ترك الشكر فمن هنا تزول النعمة عنه هو لا يدري أو, لا أو لما تزول لا لماذا زالت عني هذه النعمة والمصيبة الأعظم أنها تزول عنه هو لا يدري أنها النعمة أزيلت عنه يعني هذا يكون جمع بين شرين أن نعمة زالت عنه والشر الثاني أنها لما زالت لم نزالت لم يصفر بأهمية زوالها فيكونوا كالجاهل الجاهل المركب أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل فيكون جمع بين مصيبتين وكذا الذي لا يشكر النعمة أو يجدر النعمة ثم تزول عنه هذه النعمة ولا يدرك خطورة زوال هذه النعمة عنه جنع بين مصيبتين زوال النعمة مع عدم إدراك مصيبة زوالها فأول أسباب ثبات النعمة الاعتراف بها والشكر عليها وإلا زالت فسجود الشكر هو من من, من من أوجه هذه العبادة يعني إحدى صور هذه العبادة أن يسجد العبد لله شكرا ولكن هل يقال إن السجود الشكر يشرع عند كل نعمة ها من يبري؟ ما فيه إلا واحد فضل سيكون بالشكرك مشرح أن عندما تنزل في الإنسان نعمة جديدة الشيخ ابن صميم قال قال الله تعالى وَإِنْ تَعَوضُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَخْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَنَا كَهُمُ مِكَفَّار فَسَيَكُنُّ الْإِنْسَانُ بِأَذِبِ حَلَى بِي سُدُّون مُستَبِحِ الإجابة موجودة في كلام الشيخ اللي سمعنا معي وإنما سجود الشكر يشرع عند تجدد النعم عند تجدد نعمة لم تكن من قبل فهنا يسرع لمن يسجد كما يأتي في الأمثلة الوردة عن الصحابة فيما بعد وأما السجود على كل نعمة فلو فعل العبد هذا لظل طول حياتي ساجدة لأنه في كل لحظة توجد عليه نعمة من الله نعمة استمرار النفس نعمة البصر نعمة السمم نعمة الولد نعمة العلم نعمة مجالس العلم نعمة التوفيق للسنة نعم مستمر فلو سجد كل نعمة من ردينا الله طول حياته سجدا وهنا وإنما يزجد عند تجدد النعمة فقط هذا الحديث الذي استدل به المصنف حديث خسن أخرجه أبو داود في سننه والتلمذي في الجامع وابن ماجا في سننه وأحمد في مصنده من حديث أبي بكرة رضّل عنه بسند الحسن حسنه الإمام الألباني في إروائي الغليف ويعني نقول أخرجه الثلاثة من أصحاب السنن مع عداء النسائي مع أحمد في المسندة وعلى اصطلاح الحافظ من خجر في بلوغ المرام نقول أخرجه الخمسة إلا, إلا النسائي وليس كذلك قال المصنف رحيم الله تعالى وكذلك جرى عمل الصحابة فإن كعب بن مالك لما سمع صوتا بشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرا. وكذلك علي حديث كعب هذا اخرجه البخاري ومسلم في قصه توبه كعب ومصاحبيه رضي الله عنهم اجمعين وكذلك علي بن طالب لما قاتل الفوارس وقيل له ابن ثيقه ثابت ان في ثبث ثبث بي الذي أفضل نبيه صلى الله عليه وسلم إن في قتلاهم إن في قتلاهم إيش اقرأ لا السدية لا السدية إن في قتلاهم ذا السدية قيل له إن في قتلاهم ذا الذي أفضل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقومون <تصفيق> الله طيب. هذا الأثر عن علي قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا الثوري محمد بن قيس عن أبي موسى الهمذاني أنه قال كنت مع علي يوم النهر وان فقال الكامس ذا الثدية بين القتلى فجعلوا لا يجدونه فجعل يعرق جبين عليه ويقول والله ما كذبت ولا كذبت التمس ذا السدية فقال أبو موسى فوجدناه في ساقية أو في جدول بين القتلى فخر علي ساجد رضي الله عنه لما أتي به إلى علي فهنا لماذا خر علي ساجد شكر لله على أنه لم لم يقل عب لم يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس بصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بهذا ونبأه بأنه سيجد رجلا من الخوارج صفاته أو صفاته كذا وكذا هو ذوء السدية يعني يده فيها ما يشبه ثد ثد المرأة هذا الأثر أخرجه أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله في ترجمة أبي موسى الهمذاني من طريق إسرائيل عن محمد بن قيس به وأبو موسى الهمذاني اسمه مالك ابن الحارث قال خطيبه يعد في اهل الكوفه و يعد في اهل الكوفه سمع علي ان ابي طالب وحضر ما هو انه ومحمد ابن قيس هو الاسدي ثقه من رجال الشيخين فهذا اسناد صحيح إلى ابي موسى الهمذاني ولم اقف على توثيق معتبر في ابي موسى ولكنه راوي هذا الاثر عن علي يعني هو الذي حضر القصه ولا أعلم احد رناه بالكذب أو بال او يعني بالطال الذي يظهر ان هذه القصة لأنه حضرة تقبل نعم أنا علي رجل الله الله تعالى <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى وصفة السجود الشكر كالسجود الكلاوة هو يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسدد على أن التكبير عند السجود فيه شيء من النظر كما سوف الذي يظهر أنه لا تكبير لا تكبير لا عند النزول ولا عند الرفع في السجود الشكر ولا دليل عليه على هذا التكبير انتهى طيب نكتفي هذا في الصلاة انتقلوا ليش إلى نظرة النظر Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu